موقع رياض القران يقدم, يقدم كل نس ذائقه المعون كل نس ذائقه المعون وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح كل نسينا إحدى الموت وإنما تُوفى نُجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز ومن الحياة الدنيا.